عايزين اولا نوعين من التوبة توبة بيسميها العلماء التوبة الخاصة أنا عندي الذنب دهو أنا عارفه بعينيه فدي بيسموها التوبة الخاصة أنا قاعد وأتوب لربنا عز وجل من الذنب الخاصة ده وعندي بقى التوبة العامة اللي قاعد فيها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أقول يا رب أنا مقصر اصلا. أنا غلطان أنا فعلا عندي ذنوب كتيرة جدا منها اللي أنا نسيته ومنها اللي أنا مش واغد بالي أنه ده ذنب ومنها حاجات انا عدت علي من سنين فتكون عندي التوبة العامة اللي أنا بتوب فيها او بيها بتوب لربنا سبحانه وتعالى بتوبة من كل الذنوب الأديمة اللي عرفها كبير الكبير والصغير السر والعلن أنا بتوب لربنا توبة عامة ده ينفع. ينفع ينفع طبعا مم. ينفع طبعا